نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَاذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 114. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يغملون 115. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه ثم أعرض عنا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مِرْيَةٍ من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إنا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 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تَأْكُلُ منه أَنْعَامُهُمْ وأنفسهم أَفَلَا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إِنْ كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأغرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون